السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله جل قدرته والله أكبر تعالى حكمته وسبحان الله تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره والحمد لله تسبح له السماوات بأفلاكها وأبراجها والأرض بسهولها وفجاجها والبحار بحيتانها وأمواجها والله أكبر هو أحق من ذكر وأحق من عبد وأضعف من ملك وأوسع من أعطى وسبحان الله وبحمده أقرب شهيد وأدنى حفيظ يحول دون النفوس ويأخذ بالنواصي ويكتب الآثار وينسخ الأجال والحمد لله لا مانع لما أعطى ولا مظلل لمن هدى ولا راد لما قضاء أحمده سبحانه وأشكره على واسع الفضل وجزيل النعماء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله وسلم وبارك عليه مرتفع في مرتفع ذكره في كل الأرجاء وعلى آله السادة الشرفاء وعلى أصحابه الكرام النجباء والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتكو الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله فالله لم لا فالله لم يخلقكم عبثا ولم يضرب الذكر عنكم صفحة خلقكم لمعرفته وعبادته وأمركم بتوحيده وطاعته قامت بذلك الحجة وتمت كلمة ربك صدق وعدلا فتدارك رحمكم الله أعماركم قبل انخرام أجالكم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وتوابوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله أكبر القلوب إلى ربنا مفضية والله أكبر السر عنده علانية أيها المسلمون عيدكم مبارك وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصدقاتكم وصالح أعمالكم وجعل سعيكم مشكورة وذنبكم مغفورة وزادكم في عيدكم فرحة ومحبة وبهجة وسرورا. أديت فرضكم وأطاعت ربكم فافرحوا بفطركم كما فرحتم بصومكم وإن لكم فرحة كبرى بإذن الله حين تلق ربكم معشر الأحبة شريعة العياد في ديننا لتقوية أواصر المحبة وتزكية مشاعر الموادة. وتوثيق أواصر العلاقات، ولهذا كان من شعائره التجمل باللباس والتوسعة على الأهل والأولاد بالهدايا والاعطيات، واللهو المباح وتبادل التهاني بين الأقارب والأصدقاء، وما يتخل وما يتخلل ذلك من مظاهر الألفة والبهجة والسرور. الله أكبر. ما تنزلت الرحمة من الرحيم الرحمن. والله أكبر ما صل المسلمون على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان من عشرة المسلمين ولا يعيش المرء بهجة العيد وفرحته إلا بالحب بالحب يكون التواصل وتنسجم اللحمة ويصدق التكافل ويتحقق التعاون والحب هو الذي يحفظ العلاقات الإنسانية ويوثق الروابط الإخوانية. هذا عيدكم هذا الإسلام إذا تحقق فيه الحب زال من النفوس الاكتئاب والانقباض. ذلكم أن الإنسان روح تسمو وعقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. الحب عواطف ومشاعر وسلوك وإعلان. الحب شعور فطري إنساني نبيل يبرزه. ويُظهِرُه سلامةُ الصدر من الغِلِّ والغِشِّ والحَسَد ربنا اغفِر لنا ولإخواننا الذين سبقُنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلَّا للذين آمنوا ربنا إنك رأوفُ الرحيم يقول الإمام الملقيم رحمه الله لولا لطافةُ الحُب ولذَّته ما تمناه المتمنُّون ويكفي في الحُب منزِله أن كل إنسان يود أن يكون محبوباً ويكره أن يكون مبوضاً والحديث عن الحب جميل وطويل وممتد ومتسع وهمومنا وغمومنا ومآسين على كثرتها وثقلها لا ينبغي أن تكون مانع عن الحديث عن الحب وإعلان الحب وإظهار المحبة وإذا لم يكن الحديث عن الحب في يوم العيد. فمتى يكون الحديث؟ وهل العيد إلى الحب؟ وهل الحب الصادق إلا عيد يتكرر كل لحظة؟ الله أكبر، الله أكبر. ما قصدوا هذه البقاع الطاهرة وعمتهم نعم مولاهم الباطنة والظاهرة؟ والله أكبر. ما سعت الأقدام لزيارة مسجد سيد الأنام وحظيت بالسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ما عشرة لا يوجد دين يحث أتباعه على المحبة والتحابب والتواد مثل دين الإسلام. لقد جاءت كلمة الحب والمحبة في كتاب الله أكثر من ثمانين مرة. بل إن من ح من حكم ديننا ولطائف تعاليمه أن أمرنا بإعلان الحب وعدم كتمانه. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه أخرجه أبو داود. تحدث كتب السير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب في أول أيامه في المدينة حين وصل مهاجرا عن المحبة وكان مما قال عليه صلاة والسلام أحب ما أحب الله وأحب الله من كل قلوبكم ولا تملو كلام الله وذكر ولا تملو كلام الله وذكره وقال تحابوا بروح الله بينكم إن الله يبغض أن ينكث عهده أي واليفة الأحباب ومشاعر مشاعر الحب الصادق في الإنسان لها شأن عجيب فهي ممتدة إلى كل ما يقع تحت مشاعره ونظره واتصاله وعلاقاته من حبه لربه وحبه لنبيه وحبه لدينه ومعتقده وحبه لنفسه وحبه لوالديه وزوجته وأهله وإخوانه وأصدقاءه بحب الناس يجمعين بحب وطنه وممتلكاته بحب ما حوله مما خلقه الله في هذه الحياة الدنيا وبثه فيها من طبيعة وموجودات جامدة ومتحركة بجمالها وألوانها وروائحها ومناظرها وزينتها. الله أكبر. ما تبادل المسلمون الزيارات والحب والتحيات في هذا العيد البهيج. والله أكبر. ما استقبلت هذه البقاء الطاهرة العمارة والزوارة والحجيج معاشر الأحبة وأعلى حب وعظمه حب الله جل جلاله الذي منح نعمة الوجود والإمداد والهدى والرشاد والإسعاد ثم حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة الخلق إلى ربهم أجر الله على يديه هداية البشرية حب الله له صلاتنا ونسكنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا هو أهل التقوى هو هو وهو أهل المغفرة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسواتنا وحبيبنا وشفيعنا وكل مصاب معده جل عن أناس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ما أعدت لها قال ما أعدت لها كثير صلاةٍ ولا صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت وفي رواية المرء مع من أحب قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك متفق عليه ولا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ربنا غذانا بنعمه، وصورنا بقدرته، ورزقنا بفضله، ودبر أمرنا بلطفه وحكمته محبة الله هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون وإليها يشمر العاملون، وبروح نسيمها يتروح العبدون. فهي قوت القلوب وقرة العيون وغداء الروح، وهي الحياة التي من حرمه فهو في جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده. فهو في بحر الظلمات والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام واللذة التي من لم يظهر بها فعيشه كله هموم وآلام من عشر الأحبة وإن من علامات حب الله الأنساء بمناجاته والخلوة به وتلاوة كتابه وحب كل ما يحبه اللهم إننا سلك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إليك واجعل اللهم حبك أحب إلينا من الماء البارد، ومن لطف الله وكرمه وفضله أنه عز شأنه يحبنا ويحب توبتنا ويريد أن يتوب علينا، وهو يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين, ويحب المتطهرين ويحب المتقين. ثم يأتي بعد حب الله وحب رسوله بقية المحبوبات التي فطر الله الناس عليها، وهي دائرة واسعة عندنا نهض الإسلام من حب الوالدين. والأولاد والأزواج والأهل والعشيرة والقريب والغريب والأوطان والممتلكات والأشياء وسائر المحبوبات أما دائرة البغض والكره فهي محصورةٌ في الشيطان وأعداء الدين والمحادين لله ورسوله الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر والله أكبر كلما هلل هلَّل وكبر. وكبَّر معاشر الأحبة وهذه صورةٌ جميلة من الحب والمحبة تحفظها لنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو القوة والأسوء وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحمل هم الأمة كلها في سرائها وضرايها في حربها وسلمها وقد قال له ربه لعلك باخر نفسك ألا يكون مؤمنين وقد العز شأنه ولا تحزن عليهم هذا النبي الكريم ذو المشاعر فياضة كيف يجسد الحب مع أهله وكيف يبادله أهله ذلك الحب إنها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان لقاؤهما الأول لقاء ملأه الحياء والرقة والموادة قد قدم لها علي صلواته السلام كأس اللبن فاستحيت فلامها ما صو فأخذته على استحياء وشريبته على خجل ولا تزال المحبة والمودة بين الحبيبين حتى إنه عليه الصلاة والسلام يضع فاه على الموضع الذي تشرب منه ويشرب هو من فضلة مائها وفي السفر يكون بينهما حديث السمر والأخبار وإذا ابتعد عن الأنظار تجري المسابقة فيسبقها مرة وتسبقه أخرى فيضحك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ويقول هذه بتلك. وحينما حكت له قصة أبي زرع في خبر النسوة الأحد عشرة مع عزوجهن وذكت خيرهن وأكرمهن بعله قال لها عليه الصلاة والسلام أن لك كأبي زرع لهم زرع. إنه التفاعل الكريم مع الأحاديث المتبادلة وحسن فن الاستماع والمتابعة. وذات ليلة. تحدر العرق من جبينه الطاهر عليه أذكى عليه أذكى الصلاة والسلام. فنظرت إليه عائشة رضي الله عنها، فأعجبها وقالت إن جبينك لا عرق، وإن عرق عرقك لا يتولد نورا، ولو رأك أبو كبير لعلم أنك أحق بشعره. فقد لها عليه الصلاة والسلام متابعا ومستملحا. وماذا قال وماذا قال أبو كبير؟ قالت إنه يقول وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهللي، فقام المصطفى فقبل ما بين عينيها وقال لها جزاك الله خيرا، ما سررت مني كسروري منك، أخرجه البيهقي، فهل رأيتم أرقى من هذا؟ حتى في حال الغضب والمعاظبة يبقى الحب متماسكا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. للحبيبة عيشة رضي الله عنها إني لأعلم لا إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا قالت وكيف ذلك؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم فترد الحبيبة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أجل والله ما أهجر إلا اسمك فتأملوا هذه الرقة ولطف والأدب والعذوبة في كلمات تحفظ الحب وتحفظ مقام النبوة. وكان يضع خده على خدها ويحملها لتبصر لعب الأحباش في المسجد يوم العيد. ثم لا يزال على ذلك حتى تقول اكتفيت. وكان إذا نام صلى الله عليه وآله وسلم أحب أن يضع رأسه على فخذها وما زال يفعل ذلك حتى إنه لما توفي عليه صلاة وسلام توفي بين سحرها ونحرها رضي الله عنها. مع السلامة هذه الأخبار والأحوال بين نبينا وأهله مستفيضة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك ولا يكتمه. فقد سأله عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو قد أسلم متأخرا في السنة الثامنة من الهجرة. سأله أيُّ الناس يحبُّ إليك يا رسول الله، قال عائشة قال ومن الرجال؟ قال أبوها الله أكبر خلق فقدر وشرع فيسر والله أكبر كلما صلى مصلون على صاحب اللواء والكوثر أيها الاخوة المسلمون، الحب شيء عظيم ولذلك عظم الله المنَّة بإيقاع المحبَّة بينها الإيمان فقال عز شانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودَّا الحب يضفي على الحياة بهجة وسرورا وينقلها إلى أجواء من السعاد إلى أجواء من السعادات والجمال والرضا ويكسو الروحة بها محبورة ومن ديات الحب الواسعة الحب الخاص المقرون بالرحمة نحو اليتامى والمساكين والأرامل والطبقات المضعفة ومن يحتاج إلى مزيد عطف وحنان من ذوي كل كبدي رطبة والمسلم يحب الحيوانات. ويعطف عليها ويحسن إليها ويحب الزينة والجمال والمناظر بهيجه ويستمتع بها يا بني آدم خذوا زينتكم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال عليه صل والسلام عليه إن الله جميل يحب الجمال ونضيف يحب نضافة أما حب الأوطان والتعلق بها فيكفي في ذلك قول الحبيب المصطفى في مكة شرفها الله والله إنك لا أحب البقاع إلى الله ولولا لاني أخرجت منك ما خرجت وقال اللهم حبب إلى المدينة كما حببت إلى مكة والقتال من أجل الأوطان هو قتال في سبيل الله وقد قال عز شأنه وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أيها المسلمون عيدكم مبارك. هذه شذراتٌ من الحب والمحبوبات، والناس إذا تحابوا تواصلوا، وإذا تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملوا عمروا، وإذا عمروا بُورِكَ لهم وكمال لذَّة تابع لكمال المحبة، فأعظمُ الناس لذَّةً بالشيء، أكثرُهم محبةً له ومن يريد الكمال فليعود نفسه محبة الناس، والتودد إليهم، والتحنُّن عليهم والرآفة والرحمة بهم فإن الناس مخلوقون من نفسٍ واحدة وإذا كان الناس كلهم من نفسٍ واحدة فحقٌ عليهم أن يكونوا متحابين متوادين وإذا أحكم الإنسان نفسه الغاضبة وانقاد لنفسه العاقلة صار الناس كلهم عنده إخوانًا وأحبابًا وقد قيل لو تحابَّ الناس وتعاملوا بالمحبة لاستغنوا عن العدل فإن العدل خليفة المحبة يحتاج إليه حينما لا توجد المحبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق قل هي ذي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون نفعاً لهؤلاءكم بهذا الكتاب وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله, أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله لا منتهى لح، لع... الحمد لله حمدا لا منتهى لعده، والله هو أكبر ملكوت السماوات والأرضين بيده، والحمد لله مجز, مجز... مجزل الثواب ومعظم من والله أكبر محيط بخواطر النفس وهواجس الفكر، أحمده سبحانه وأشكره، أتم علينا الشهر وبلغنا عيد فطر. واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خاينة العيون وما يخبى الصدر واشهدوا أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وضع عنا الأغلال والإصر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الأنجم الزهر وأصحابه السادة الغر والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى آخر الدهر وسلم تسليم كثيرة الله أكبر ما سبحت السبع في فلواتها والله أكبر ما غرّدت الأطيار في وكناتها وهم من شيء إن لا يسبح بحمده ولكن لا تبقّهن تسبحهم إنه كان حليم الغفور أما بعد أيها المسلمون هذا هو الحب وهؤلاء هم المحبون والمحبوبون فالحب الصادق يجعل المرحولاء والكدر صفاء والسجن روضة وهو الذي يلين الحديد وذيب الحجر وبه تنقلب المحن منحاً، والابتلاءات نعماً ولقد جاء في ديننا من التوجيهات والتعليمات ما ينشر المحبة ويبسطها فوجه إلى أخلاقياتٍ ومسالك وتصرفات تغرس المحبة في النفوس فقال تهادوا وتحابوا وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وتبسمك في وجه أخيك صدقه والتهنئة بالمسرات والبشارة بالمحبوبات من الولد والزواج فمن رزق مولودا هنيئا ودعاء له بارك لك في الموهوب وسكرت الواهب وأصلح الله المولود وفي الزواج بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وتبادل الزيارات بين الأخوان وفي الحديث أن رجلا زار أخ له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما أت عليه قال أين تريد؟ قال أُريد زياره أخِي لي في الله في هذه القرية قال هل لك من نعمةٍ تربها؟ قال لا، غير أني أحببتُ في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبَّك كما أحببته خرجاه مسلم من حديث أبي هراية رضي الله عنه وزيارة المريض وتشريع الجنائز وإفشاء السلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم؟ على شيء إذا فعلتموه تهابتم أفس السلام بينكم وتنفث الكروب وستر العيوب ومن يسر على منسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وقذاو الحوائج فمن كان بحاجة أخيه كان الله في حاجته الله أكبر ما أثاب الصائمين القائمين والله أكبر والعزة لله ولرسوله ولمؤمنين أيها المسلمون فقدان الحب شيء مخيف. ينقل الإنسان إلى مرتبة الحيوان الذي لا تحركه إلا غرائزه وأنانيته ومطالب شخصية. ومن الغلط الفاحش، ومن الغلط الفاحش والمنكر العظيم في هذا العصر بثقافته وإعلامه ربط الحب بالمعان الساقطة والمسلسلات الهابطة والأغاني الآثمة والتمثيليات الفاضحة والعلاقات المحرمة مسخ الحب إلى معصية آثمة. وعلاقات قصيرة محدودة، حب يلوكه الإعلام الهابط. ومهما الله أن يحارب الإسلام الغرائز والفيطرة أو يكبتها، ولكنه ينظمها ويهذبها ويسلك بها مسالك الصلاح والامتاع والانتفاع والابتهاج. إن من سوء البدء أن يغرس في عقول الأطفال والناشئة أن الحب ما هو إلا علاقات محرمة وأكاذيب خادعة. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا والله أكبر من فلق صباح عيد وأسفر والحمد لله ملحة برق وأنوار ألا فاتقوا الله رحمكم الله ونهوا بعيدكم واصطحب بينكم، وافس السلام بينكم وتهدوا وتحابوا واعطوا الله رسوله إن كنتم ممنين فلعيد فرحة وبهجة ومحبة فمن أحب أن يسامح أن يسامح الناس هل يسامحهم ومن زاد حبه النفس ازداد كره الناس له والألفة دليل حسن الخلق والنفرة علامه تسوي الخلق التهنئة الصادقة والإفتياج الحق لمن قبل الله صيامه وقيامه وحسن نيته وصلح عمله تهنئة وبهجة ومحبة لمن حسن خلقه وطابت سريرته هنيا لموسر يزرع البهجة على على شافة محتاج ومحسن يعطف على أرملة المسكين ويتيم وصحيح يعوذ مريضة وقريب يزور قريب لا يسعد بالعيد من عطى والديه وحرم الرضا في هذا اليوم المبارك السعيد ولا يسعد بالعيد من يحسد الناس على ما أتاهم الله عز وجله وليس العيد لخائن غشاش يسعى بالفساد بين الأدم كيف يفرح بالعيد من أضع أمواله في ملاه محرمة وبسواق وفجور ليس لهم من العيد إلا مظاهره وليس لهم من الحظ إلا عواتثه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد ثم علموا أن من أعمال هذا اليوم إخراج زكاة الفطر فأخرجوها طيبة بها نفوسكم ومقدارها ساعة من غالب قوت البلد كالأرز والبر والتمر عن كل مسلم ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة ومن مظاهر الحسن بعد رمضان استدامة العبد على نهج الطاعة والاستقامة ويتبع الحسنة الحسنة، وقد ندبكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لأن تُتبِعوا رمضان بست من شوال فمن فعل فكأنما صام در كله تقبل الله من نومكم الصيام والقيام وسائر الطاعات والأعمال الصالحات ثم صلِّوا وسلِّموا على الرحمة المُهداة والنعمة المُشداة نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلٍ عليمًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسليموا تسليما اللهم مصلّي وسلّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته رضي اللهم عن الخلفاء الرشيدين أربعة وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا كرام الكرامين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعزل الإسلام والمسلمين وأذل السكروا والمشركين وأحمي حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين وخذ الطغاة والملاحدة وسائر عدائ الدين اللهم انصر لينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا بولا تأمورنا واجعل ولايتنا في مخافك وتقاك والتبع على رضاك يا رب العالمين اللهم يذب الحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا ووفقه لما تحبه وترضى واخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة وأعز به ذينك وأعلي به كلمتك واجعله نُصرةً للإسلام والمسلمين واجمع به كلمة المسلمين الحق والهدى وألبسه لباس الصحة والعافية قام في عمره على طاعتك وافقه ونائبه واخوانه واعوانه للحق وللحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وافق ولا تؤمر المسلمين على العمل بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم عليك بالصايه المحتلين اللهم عليك بالصايه المحتلين فان لا يعجزونك اللهم انزل بانسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا ندربك في نحورهم ونعود بك مشورهم اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا ووطنتنا وأمننا وعلماءنا وولاة تامرنا ووحدتنا بسوء اللهم فاجو بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره وتدميره وتدميره لا تدميره يا رب العالمين اللهم يا ذا الجود ومن اللهم يا ذا الجود ومن احفظ علينا هذا الأمن وسدد قيادته وقوي رجاله بخضب أيديهم وشد من أزرهم وقوي عزائمهم وزدهم إحساناً وتوفيقاً وتأييداً وتسديداً اللهم إن... اللهم إن لنا إخواناً مستضعفين مظلومين اللهم إن لنا إخواناً مستضعفين مظلومين في سوريا وفي بورما وفي وفي أماكن من العالم قد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر تعرضوا للظلم والطغيان سفك الدماء وقتل أبرياء، ورُميت نساء ووأتم أطفال اللهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين انتصر لهم وتولى أمرهم، واكشف كربهم وارفع وارفع ضرهم وعليك بالطغاة فانهم لا يعجزونك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخر... وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله هو أكبر والله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكت واصيلة وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا